وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار ثم إنني أرحب بإخواني وأخواتي في هذا المجلس واسال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيهم أجمعين وأن يحقق لهم مرادهم. وأن يزيدهم من فضله ويجنبهم السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهديني وإياهم الصراط المستقيم أيها الإخوة والأخوات قبل أن نشرع في فقه دقيق نافع هو فقه المعاملات المالية المعاصرة أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر كبير أوجزه في وقت يسير ذلكم الأمر هو أن الله عز وجل ما خلقنا ولا أنعم علينا بالنعم إلا لنعبده سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم وربانا بالنعم وجعل نعمه, علينا وجعل نعمه علينا متواصلة وإلينا واصلة كل ذلك لنعبده سبحانه وتعالى أوجدنا في الدنيا ويسر لنا وجودنا في الدنيا ويسر لنا أمور الدنيا لا لنعمر الدنيا بعيدا عن عبادته وإنما لنعبده سبحانه وتعالى ومن عبادته أن نشكره سبحانه على نعمه بمزيد عبادة له سبحانه وتعالى الله أنعم علينا بالكثير ورضي منا بالقليل وطلب منا وأوجب علينا أن نشكره على نعمه وجعل شكره عبادة نثاب عليها فالله عز وجل أنعم علينا بالنعم لنشكره وشكره عبادة له سبحانه وتعالى والموفق منا من استعمل نعم الله في طاعة الله واستعمل نعم الله في ازدياد قربه من الله سبحانه وتعالى الله أنعم علينا بالوقت والله أنعم علينا بالصحة والله أنعم علينا بالعلم فواجب علينا أن نجعل هذه النعم مقربه لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى بان نشكر الله بالقلب واللسان والعمل نشكر الله بالقلب بأن نعتقد أن النعم كلها فضل من الله وأن أمرها بيد الله سبحانه وتعالى وأن إنما نلناها بفضل الله سبحانه وتعالى ونشكر الله عز وجل عليها بالألسنة بأن نتحدث بنعم الله ونثني بها على الله سبحانه وتعالى ونشكر الله على النعم بالعمل بأن نجعل النعم مقربة لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ونستعملها في قاعة الله سبحانه وتعالى فهذا حال الموفقين كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب والواجب علينا أيها الإخوة مع شكره لله على النعم أن يكون حذرا من أن يكون حاله على ضد الشكر أو أن يفعل ما ينقص الشكر كجحود النعم إما بأن ينكر الإنسان وجودها وإما بأن يقلل من شأنها فبعض الناس إذا قلت له يا أخي ما شاء الله أنت أنعم الله عليك بنعم كثيرة قال وأين هذه النعم ماذا تساوي هذه النعم بالنسبة للناس ماذا عندي بالنسبة لغيري ما عندي شيء هذا جحود للنعمه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وهذا في الحقيقة أمر يجعل الإنسان غير شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى كذلك يحذر الإنسان من كفران النعم وهو أن يستعملها في معصية الله بأن يتفضل الله عليه بالنعم ويبارز الله عز وجل بها بالمعاصي كما يحذر الإنسان من أن يكون مالا من النعم فبعض الناس يصيبه داء الملل مما يجعله يزدر النعمة ويبحث عن غيرها وكون الإنسان ملولا في باب النعم يضره جدا لأنه يجعله يستصغرها ولا يراها شيئا وقد يطلب غيرها فلا يقر خيرها ولا يحصل غيرها كما ينبغي على الإنسان في هذا الجانب أن يحذر أيما حذر من أن يكون حاسدا للناس على النعم التي أنعم الله بها عليهم بل يملأ قلبه بأن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه فإذا رأى على أخيه نعمة استبشر بها وفرح لأخيه وسأل الله أن يثبتها عليه وأن يزيده من الخير ويحذر من أن يتمنى زوالها حتى من يخالفك يا عبد الله حتى من يخالفك حتى لو كانت مخالفتك له ديانة ينبغي أن تحذر اي ما حذر من أن تحسده وتمن زوال النعمه عنه حسدا فان الحسد شر كله ولا خير فيه ولا يدخل في ذلك الغبطة ما يسمى عند اهل العلم بحسد الغبطه وهو أن يتمنى المسلم لنفسه مثل ما لاخيه من النعم فإن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير سواء تمنى أن تزول عن غيره وتنتقل إليه أو تمنى أن تزول فضابط أن يتمنى زوال النعمة عن الغير أما حسد الغبطة وهو أن يتمنى أن يعطى مثل أخيه فهذا لا ليس من الحسد المحرم وليس ممنوعا فاشاهد أيها الاخوه أذكر نفسي واخواني طلاب العلم بأن نتدبر في هذا الأمر وأن ننظر وأن نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل علينا من نحن لولا فضل الله الله عز وجل هو الذي أراد بفضله أن نكون مسلمين وأن نحب السنة وأن نعمل على اتباعها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك ويزيدنا من ذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا واختارنا من كثير لأن نسلك هذا الطريق يا إخوة الآن انظروا كم عدد المسلمين عدد المسلمين كثير جدا لكن الذين يوفقون إلى التوحيد والسنة إلى التوحيد الخالص والسنة إنما هم أعداد قليلة بالنسبة لأعداد المسلمين فكون الله عز وجل أنعم عليك وتفضل عليك أنعم عليك بأن جعلك من أهل التوحيد جعلك من أهل السنة هذه نعمة كبرى عظيمة جدا إذا نظرت إليها وتدبرت فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة اشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالتمسك بها والصبر فإنك في هذه الدنيا التي انفتحت على الناس تواجه وتقابل أشياء كثيرة جدا في الشبهات والشهوات فينبغي عليك أن تصبر تصبر وانت راض لأنك في نعمة عظيمة قد حرم منها كثيرون كذلك من شكر هذه النعمة يا إخوة أن نسعى في بيانها للناس بالأسلوب الطيب والكلمة الطيبة و. ال ال ال ال ال ال ال ال الأسلوب المناسب بحيث نقربها إلى الناس ونقرب الناس إليها فهذا الأمر من شكر الله عز وجل على هذه النعمة فسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا من نعمه وأن يجعلنا لنعمه من الشاكرين وأن يجعلنا من مفاتيح الخير الذين يعلمون الناس التوحيد والسنة والخير ويحذرونهم من الشر وأن يكفينا شرور انفسنا والشياطين أيها الاخوه والأخوات كنا في دروس البارحة قد بدأنا الكلام عن مسائل المعاملات المالية المعاصرة ونبهت إلى أن نعني بالمسائل المالية المعاصرة المسائل المتعلقة بالمال التي يكثر وقوعها في زماننا ويكثر السؤال عنها سواء كانت قديمة في أصلها لكن صورها تجددت في زماننا أو كانت حديثة معاملة جديدة وجدت في هذا الزمان ونبهنا إلى ما ينبغي أن يتحل به الناظر في فقه المعاملات المالية المعاصرة ثم بدأنا بالكلام عن بيع التقصير وصوره المعاصرة التي تقع في زماننا ونبهنا في آخر الدرس إلى أنه مما يتعلق ببيع التقصير وانتشر بين الناس اليوم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك وأنا أفضل أن نقول الإيجار المرتبط بالتمليك لأن الإيجار المرتبط بالتمليك ليس لازما أن ينتهي بالتمليك بل له صور كما سنبينها ان شاء الله عز وجل وذكرت لكم في درس البارحة أن سبب ظهور هذا التعامل، وهو الإيجار المرتبط بالتمليك أو المنتهي بالتمليك، أن أصحاب السلع الذين يبيعونها بالتقسيط وجدوا اشتالات في بيع التقسيط من جهة أن المشتري قد يتصرف في السلعة ثم لا يسدد فتكون هنالك. إشتالات. فأحدثوا هذه الصورة وهي صورة الإيجار المنتهي بالتمليك ويذكر أن اول من عرف بهذا رجل كان يبيع الآلات الموسيقية في أوروبا ثم بعد ذلك انتشر هذا شيئا فشيئا حتى أصبح معاملة سائدة وأصبحت المصارف الإسلامية اليوم تتعامل بهذا أو بهذه المعاملة وكذلك بقية البنوك وحتى نفقه حكم هذه المعاملة لا بد أن نعرف صورها الواقعة ونذكر لكل صورة حكمها فإن هذه المعامله ليست على صورة واحدة بل على صور الصورة الأولى الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند نهاية الإيجارة الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند نهاية الإيجارة وصورة هذا أن يأتي شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة فيتقول له الشركة ابيعك السيارة بعقد ايجار منتهي بالتمليك كيف نؤجرك السيارة لمدة خمس سنين على ان تدفع في كل شهر الفا وبعد خمس سنين نملكك السيارة على ان تدفع خمسين الفا فعندنا إيجارة في كل شهر ألف ثم تمليك في نفس العقد تمليك للسيارة بخمسين ألفا فهذه إيجارة منتهية بالتمليك بثمن يبذل عند انتهاء الإيجارة وهذا في عقد واحد وهذه الصورة ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى تحريمها ومن من أفتأ بتحريمها مجلس هيئه كبار العلماء في السعوديه بالاكثريه يعني خالف الشيخ عبد الله البسام رحمه الله والشيخ بن منيع حفظه الله واما بقيه المجلس فافتوا بالتحريم كذلك أصافت بالتحريم مجلس الفقه الإسلامي الدولي وكثير من العلماء يفتون بتحريم هذه الصورة وللتحريم ثلاثة أوجه الوجه الأول أن هذه المعاملة فيها جمع بين عقدين على سلعة واحدة ولكل واحد من هذين العقدين أحكام مختلفة ومتنافية أن هذه المعامله فيها جمع بين عقدين على سلعة واحدة يعني في عقد واحد ولكل واحد من العقدين أحكام مختلفة ما معنى هذا الكلام؟ عندنا هنا في هذه المعاملة يا إخوة جمعنا بين إجارة وبيع في عقد واحد والإجارة لها أحكام تختلف عن أحكام البيع مثلا الاجاره تقع على المنافع والعين تبقى للمالك والبيع يقع على العين ومنافعها وكذلك فيما يتعلق بالضمان لأن الإجارة تقتضي أن يكون ضمان العين على المالك أن يكون ضمان العين على المالك إلا إذا فرط المستأجر أما البيع فإنه يقتضي أن يكون الضمان على المشتري أعطيكم مثال شخص استأجر سيارة استأجر سيارة من محل تاجير السيارات وذهب بها وأوقفها في مكان مناسب كما يوقف الناس السيارات أمام بيته جاءت سيارة كبيرة فانقلبت عليها وحطمتها تحطمت السيارة قيمة السيارة على من التلف على من على المالك المؤجر وليس على المستأجر لأن المستأجر هنا لم يتعد ولم يفرق لكن إنسان اشترى سيارة من المعرض اشتراها وخرج بها من المعرض وعلى بعد مئة متر صدمت السيارة وتحطمت وأصبحت لا تساوي شيئا التلف والضمان على من؟ على المشتري عوضه الله ذهبت إذا عقد الاجاره أحكامه مختلفه عن عقد البيع فلا يجوز أن يجمع في عقد واحد. لا يجوز أن يزمع في عقد واحد كما في الصورة التي معنا والوجه الثاني قالوا إن هذا العقد يتضمن الظلم والإجحاف بالطرف المستأجر بقصد التملك أن هذا العقد يتضمن الظلم والإجحاف للطرف المستأجر بقصد التملك. يا أخوة لو درسنا العقد عقد الإيجار المنتهي بالتمليك نجد أنه يحمل الطرف المستأجر أحمالا كثيرة لا تلزمه فهو كما يقولون في تعبيراتهم في صف المالك في صف المالك وعلى المستأجر فيحمل أشياء كثيرة لا تلزمه شرعا وهذا فيه ظلم وإجحاف والوجه الثالث أن هذا العقد يتضمن في الغالب الكثير التأمين التجاري المحرم أن هذا العقد يتضمن في الغالب الكثير التأمين التجاري المحرم وذهب بعض العلماء وبعض الباحثين في المعاملات المالية المعاصرة إلى جواز هذا العقد وافتوا بأن الإيجار المنتهي بالتمليك جائز وكل كلامهم يدور على أن الأصل في المعاملات الجواز على أن الأصل في العقود الجواز وهذا عقد فهو عقد جائز ويجاب عن هذا بأن الأصل الجواز ما لم يوجد مانع شرعي ما لم يوجد مانع شرعي وقد وجد في هذا العقد الموانع التي ذكرها المانعون الموانع التي ذكرها المانعون ولذلك يظهر والله أعلم بدراسة هذه المسألة ودراسة العقود دراسة متانيه أن الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند انتهاء الإيجارة في عقد واحد أن هذا لا يجوز أن هذا لا يجوز وأنه محرم الصورة الثانية الإيجار المنتهي بالتمليك عند انتهاء الإيجارة بدون ثمن الإيجار المنتهي بالتمليك عند انتهاء الإيجارة بدون ثمن يعني الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أنه المشتري في الصورة التي قبلها يدفع ثمنا للسلعة عند انتهاء الإجارة أما هنا فلا يدفع شيئا وإنما يكتفى بأقصاط الإجارة فيذهب المشتري إلى الشركة ويقول أريد سيارة فيقول نعم عندنا سيارة بنظام الإجار المنتهي بالتمليك كيف؟ قالوا نقسط عليك السيارة إجارة لمدة خمس سنين ونقسم قيمة السيارة على أشهر هذه السنين وتدفع كل شهر مبلغ وقدره كذا هذا المبلغ نعتبره أجرة أجرة شهر محرم اجره شهر صفر خمسة آلاف حتى تنتهي الخمس سنوات ثم تملك السيارة ما تدفع شيئا وهذه الصورة مثل سابقتها في التحريب لأن العلل التي ذكرناها في الصورة السابقة موجودة فيها وتزيد عليها بأمري الأمر الأول أنه لا يوجد ثمن معين للتمليك لا يوجد ثمن معين للتمليك وهذا يجعل ثمن السلعة مجهولا وهذا يجعل ثمن السلعة مجهولا لماذا لأن المقسط إجارة طيب كم ثمن السلعة مجهول طيب لو وقع نزاع لو وجد المشتري في السلعة عيبا يستحق به الرد يرد السيارة ويأخذ ماذا الثمن مجهول لم يدفع شيئا فهذا يجعل الثمن مجهولا وجهالة الثمن لا تجوز في البيع والثاني الأمر الثاني الذي زادت هذه الصورة به على الصورة السابقة أن قيمة السلعة في الحقيقة قسطت على الأشهر باسم الإيجار والغالب انها تكون اعلى من اجره المثل لانها ليست اجره مجردة حقيقة قيمة السيارة قسطت فيكون المشتري دافعا في الاجره اعلى مما يدفع في العادة لماذا هو عارف انه يدفع اعلى لكن ما الذي يجعله يدفع أعلى أنه يرجو التمليك أنه يرجو التمليك طيب في حال عدم إكمال الإجارة لو أنه مثلا دفع قصد سنة أو سنتين ثم عجز ما الحكم تنتهي الإجارة وتسلم السيارة ما الذي يكون؟ يكون المشتري في الحقيقة الذي سميناه مستأجرا دفع أكثر مما يطلب منه وهذا ظلم واجحاف ولذلك نقول إن هذه الصورة أو هذا العقد لا يفوز الصورة الثالثة تسمى بالإيجار المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك تبهوا الإيجار المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك هنا في الحقيقة يا إخوة لا, ي... لا يكون العقد على الاجاره والبيع وانما يكون على الاجاره مع وعد ملزم بان يملكه السلعه عند انتهاء الاجاره ملزم للطرفين فلم يوجد عقد البيع بلسم لان ما قالوا بالتمليك وانما قالوا بالوعد الملزم وهذا فعلته بعض البنوك لما انتشر بين الناس فتوى كثير من العلماء بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك قالوا الإيجار المنتهي بالوعد الملزم هو وعد ليس بيعا لكن ملزم لي وملزم لك وحقيقة الأمر يا إخوة أن هذا وعد باللفظ بيع في الحقيقة لأنه لما اكتسب صفة الإلزام أصبح بيعا والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني نقول لهم أنتم سميتموه وعدا لكن هذا الوعد في الحقيقة هو معنى البيع لأنه ملزم للبائع وملزم للمشتري إذا في حقيقة الأمر هذا إيجار منتهي بالتمليك وليس وعدا فهو يعود إلى الصورة الأولى وقد ذكرنا أن الراجح ما عليه الأكثر وهو أنه بيع محرم الصورة الرابعة الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمة تبذل في عقد مستقل الإجاب المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمة تبذل في عقد مستقل ما هذه الصورة يذهب العميل إلى البنك أو إلى الشركة ويقول أريد سيارة أريد سيارة فيقولون عندنا سيارة بنظام الإيجارة المنتهي بالوعد بالتمليك كيف تفعلون؟ نبرم معك عقد ايجاره فقط نبرم معك عقد ايجاره ونعدك بأن بيعك السيارة عند انتهاء عقد الإجارة بثمن نتفق عليه لاحقا أو نبينه الآن ثم يقع عليه التعاقد لاحقا فيكون البيع الذات بعقد مستقل وهذه الصورة ليس فيها إلزام بمعنى أنه عند انتهاء عقد الاجاره لا يلزم البائع بأن يبيع ولا يلزم المشتري بأن يشتري ولا يزاد في اقساط الإجارة بل هي اجاره أو أقل من الأجر المعتاده لكن حكمها مبني على خلاف فقهي وهو اختلاف العلماء في مسألة في حكم الوفاء بالوعد في العقود حكم الوفاء بالوعد في العقود إذا وجد وعد في العقد فهل هو لازم كالشرط او غير لازم اعطيكم مثالا ذهبت واشتريت اثاثا من محل للأثاث اشتريت غرفة نوم اشتريت غرفة نوم واشترطت على البائع ان ينقلها الى البيت ويركبها اوافق ما الحكم الحكم يجب على البائع ان ينقلها الى البيت ويركبها لانك اشترطت عليه والشرط ملزم ولو ان شخصا اخر ذهب الى صاحب محل الاثاث وصاحب محل الاثاث في العادة لا ينقل الاثاث فاشترى منه غرفة نوب قال له بكم؟ قال آلاف وقال له البائع أعيدك أعيدك بأن أنقلها لك لم يشترط على نفسه ولم يشترط عليه لكن قال أعيدك من عندي أعيدك وعدا أن أنقلها لك عندما يتم العقد هل يلزم البائع أن ينقل الأثاث بالوعد أو لا يلزم هذه المسألة ما حكم الوفاء بالوعد في العقود جمهور العلماء على أن الوفاء بالوعد في العقود ليس لازما وليس واجبا لكنه من باب المروءه من باب المرؤة من باب حسن التعامل فالوعد ليس من الصيغ الملزمة في العقود ليس من الصيغ الملزمة في العقود وما ورد من الأمر بالوفاء بالعهود والعقود، فذلك في الأمور اللازمة. يعني يقولون ما ورد من الأمر بالوفاء بالعقود والعهود، إنما هو في الأمور اللازمة التي يلزم الوفاء بها وليس منها الوفاء بالوعد في العقد. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى أن الوثاء بالوعد في العقد لازم فإذا وعد المسلم مسلما وعدا في عقد واجب عليه أن يفي به كالشرط ولازم كالشرط ما علاقة هذه المسألة بمسألتنا؟ العلاقة أن إذا قلنا إن الوفاء بالوعد لازم فإن حكم المسألة يكون كحكم المسألة السابقة لانه وعد ملزم أما إذا قلنا بقول الجمهور وهو المرجح والله أعلم إن الوفاء بالوعد ليس لازما ولا واجبا وإنما هو من باب المرؤات ومن باب حسن التعامل بين المسلمين فإن هذه الصورة تكون جائزة بالضوابط التي سنشير إليها إن شاء الله عز وجل وعليه إذا وجدت صورة الايجاب المنتهي بالوعد وهذا الوعد من صفته أنه ليس ملزما للطرفين بالتمليك وكان التمليك في عقد مستقل غير عقد الإجارة فإن هذا جائز وهو الذي يفتي به أكثر العلماء الصورة الخامسة الإجار المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبه. الإجار المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبه فيؤجره ويعده ان يهب له السياره بعد انتهاء الاجاره يؤجر له السياره ويعده يقول نؤجرك السياره هذه والاجره كذا وكذا وكذا وهذه, وهذه اجرتها وأعدك أنه إذا انتهت الإيجار أهديك السيارة. فهذه الصورة مثل السابقة فيها، والراجح أنها جائزة بالضوابط التي سنذكرها إن شاء الله. وعليه، فإننا نستطيع أن نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم. أن الإيجار المنتهي بالوعد غير الملزم بالتمليك ويكون التمليك في عقد مستقل والإيجار المنتهي بالوعد غير الملزم بالهبة أن هذا جائز ويجوز التعامل به على أنه عند النظر في العقود يجب أن تراعى الضوابط التالية الضابط الأول أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. كيف هذا؟ هذا يكون بأن تكون الاقساط للإجارة مساوية لأجرة المثل أو أقل مثل هذه السيارة تؤجر في البلد بكم فإذا كانت الاقساط مساوية لأجرة المثل أو أقل من أجرة المثل فالاجاره حقيقية أما إذا كانت الإجارة أكثر من أجرة المثل فهذا بيع مغطى باسم الاجاره مغطى باسم الإجارة الضابط الثاني وهذا مهم في العقود أن يكون ضمان العين المؤجرة مدة الإجارة على المالك لا على المستأجر أن يكون ضمان العين المؤجرة مدة الاجاره على المالك لا على المستأجر بمعنى إذا تلفت العين أو تلف بعضها فإن الضمان يكون على المالك لا على المستأجر الا اذا فرط المستاجر وتعدى فاذا فرط وتعدى فانه يضمن لان يده كما يقول فقهاء يد امانه فلا يضمن الا اذا فرط يعني انسان اخذ هذه السياره استاجرها ايجاره بدون شراء وذهب يفحق بها ويلعب بها فتلفت فإنه يضمن لأنه متعد ومفرط. أما إذا لم يضمن فلا ولا يجوز أن يشترط الضمان على المستأجر مطلقا في العقود لأن بعض البنوك الآن تقول هذا عقد إجارة منتهي بالوعد بالتمليك ويشترطون أن يكون الضمان على المستأجر مطلقا فرط أو لم يفرط وهذا لا يجوز بل هذا الشرط فاسد محرم لأنه يخالف الحكم الشرعي من, أن من أنه لا ضمان على المستأجر إلا إذا تعدى أو فرط الضابط الثالث لا يجوز أن يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم لا يجوز أن يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم وإذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا جائزاً فإنه يكون على المالك لا على المستأجر التأمين على السيارة لا يجوز أن يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم فإذا وجد تأمين تعاوني إسلامي فإن التأمين الذاك يكون على المالك وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان انبه عليها التأمين ولعله يأتينا ان شاء الله التأمين التجاري الذي يقصد منه الربح للإحسان والتعاون حرام عند جمهور اهل العلم المعاصرين وهو الراجح فلا يجوز ان يتضمن عقد الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك التأمين التجاري المحرم لكن إذا كان التأمين ملزما به من الدولة إذا كان التأمين ملزما به من الدولة بحيث أنه لا يشتري المشتري السيارة إلا إذا كان مؤمنا عليها ولا يؤجر المؤجر السيارة إلا إذا كان مؤمنا عليها فهنا نقول يرخص للناس في التامين لأن حاجة الناس للسيارة حاجة عظيمة والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة يعني مثلا لو كنا في البلد في أي بلد؟ وكان نظام البلد يقول لا يمكن أن تشتري سيارة أو تسير بالسيارة أو تستأجر سيارة إلا إذا كانت السيارة مؤمنة عليها وهذا التأمين الموجود تجاري فإن لا نقول ان التأمين حلال لكن نقول يرخص للناس في هذا التأمين لماذا؟ لأن حاجة الناس إلى السيارة في هذا الزمان حاجة شديدة بحيث لا يكاد الإنسان يقوم بمصالحه إلا بالسيارة ولا يستطيع ان يصل إليها إلا بهذا التأمين فإنه يرخص طيب إذا كان مرخصا في هذا العقد يكون على من يكون على المالك المؤجر وليس على المستاجر الذي يؤمن هو المالك والذي يدفع هو المالك كذلك إذا كان التامين تعاونيا اسلاميا على الصفه التي سنذكرها ان شاء الله فان التامين يكون على المالك طيب هنا سؤال حب ان هذه الشركة مؤمنه على سياراتها هي الشركة مؤمنة على سياراتها وتؤجرني هذه السيارة التي امنت عليها فأنا لست مؤمنا ولا مشترطا للتأمين المؤمن هو الشركة وأنا جئت وجدت السياره هكذا فهل يجوز لي أن أستأجرها أو أعقد عليها عقد الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك الجواب نعم لأنك الآن لست مؤمنا ولست متسببا في التأمين والحكم متعلق بالشركة نفسها الضابط الرابع أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك لا على المستأجر أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك لا على المستأجر الصيانة التي تجرى للسيارات مثلا يا إخوة نوعات صيانة تشغيلية بسبب التشغيل مثل تعبئة البنزين. مثل تغيير الزيت مثل تغيير أقمشة الفرامل مثل تغيير الكفرات الإطارات هذه صيانة تشغيلية سببها التشغيل فهذه تكون على المستأجر لأنه هو السبب فيها وصيانة غير تشغيلية وإنما كما يقولون سببها عمر السيارة مثل تغيير الأجزاء التقيلة والأبرعة والمقصات وغير ذلك فالصيانة غير التشغيلية تكون على المالك ولا يجوز ان تشترط في هذا العقد على المستأجر لا يجوز ان تشترط على المستأجر الضابط الخامس الا لا يكون هناك دفعة مقدمة يدفعها المستأجر غير اقساط الإيجار. الا تكون هناك دفعة مقدمة يدفعها المستأجر غير اقساط الإيجار. لم بعض البنوك ماذا يقولون؟ يقولون هذا إيجار منتهي بالوعد بالتبليك. تدفع الآن خمسين ألف. ثم نؤجر عليك السيارة لمدة خمس سنين، ثم نعدك بالتمليك. لا يجوز هذا لماذا؟ لأن كون المستأجر يدفع دفعة مقدمة، هذا معناه بيع فنعود إلى أنه عقد إجارة وتمليك، فلا بد أن يخلو العقد من هذه الدفعة المقدمة. فإذا خلى العقد من هذا أو وجدت هذه الضوابط في العقد فإن العقد جائز نبهنا على هذه الضوابط لأن وجدنا بعض البنوك ولا سيما البنوك الربوية تتحايل على الناس فتغير في الألفاظ ولا تغير الحقائق تغير في الألفاظ ولا تغير الحقائق وأذكر مرة أن أحد الإخوة جاءني بعقد من شركة الإيجار المنتهي بالتمليك فقرأت العقد فقلت له يا أخي هذا لا يجوز لأنه عقد إيجار منتهي بالتمليك فذهب وقال وقالنا استفتيت الشيخ وقال هذا لا يجوز فقالوا ما قالوا عندنا الاجاره المنتهي بالوعد بالتمليك فاتصل علي من الشركه قال يا شيخ عندهم الاجاره المنتهي بالوعد بالتمليك قلت هات للعقد العقد في الحقيقة في العقود خاصة مع البنوك الربويه لا افتي حتى ارى العقد فقلت له هات لي العقد فجاءني بالعقد فاذا به العقد السابق مع تغير الاسم نفس الصورة ونفس الشروط ونفس لكن الاسم فوق الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك فاذا جاءهم شخص يعني لا يعرف او متساهل او شيء من هذا القبيل قدموا له الايجار المنتهي بالتمليك واذا جاءهم شخص سيماها الخير وكذا ويسمع من المشايخ ها قدموا له الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك والعقدان سواء والعبرة في ديننا يفوى بالحقائق لا بالأسماء العبرة بالحقائق لا بالاسماء. فينبغي علينا سواء كنا متعاملين أو طلاب علم نفتي في هذا الباب أن ننتبه إلى هذا الأمر فإذا كان العقد عقد إيجار منتهي بالوعد غير الملزم بالتمليك على أن يكون التمليك في عقد مستقل ووجدت هذه الضوابط التي ذكرناها فهذا عقد جائز لا حرج فيه ننتقل من هذه النقطة إلى مسألة تعرف عند فقهاء المعاملات المالية بأحكام الأوراق المالية لأن عندنا في فقه المعاملات المالية يا إخوة ثلاثة مصطلحات تشترك في كلمة الأوراق عندنا الأوراق المالية وعندنا الأوراق النقدية وعندنا الأوراق التجارية الأوراق المالية يعني بها الفقهاء المعاصرون الأسهم والسندات الأسهم والسندات تسمى بالأوراق المالية والأوراق التجارية يقصد بها الفقهاء المعاصرون ما يسمى بالكمبياله والشيك والسند لأمر والسند لأمر هذه تسمى الأوراق التجارية ولها احكام وهي ليست كثيرة وليست شائعة ولذلك لا أدري هل اعرضها أو لا اعرضها لكن هذا معناها إذا سمعت أو قرأت في أي كتاب في المعاملات المالية المعاصرة الأوراق التجارية فعرف أنهم يعنون الشيكات والكمبيالات والسند لأمر وأما الأوراق النقدية فهي النقود العملات ونحن الآن نتكلم عن ما يسميه الفقهاء المعاصرون بأحكام الأوراق المالية يعني أحكام الأسهم والسندات ونبدأ بالأسهم حيث ظهر في زماننا ما يسمى بشركات المساهمة بشركات الشركات التقليدية التي يتحدث عنها الفقهاء هي شراكة في العادة بين شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو عائلة ظهر في زماننا الشركات المساهمة وذلك أن رأس مال الشركات اليوم أصبح كبيرا جدا فيحتاج إلى جمعه إلى اشتراك عدد كبير من الناس فظهرت شركات المساهمة وشركات المساهمة يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساويه في القيمه يمكن تداولها ونقلها وبيعها ضمن ضوابط معينه شركات المساهمه يقولون راس مال الشركه مائه مليون راس مال الشركه مائه مليون يقسم على اسهم كل سهم مائه درهم كل سهم مئة درهم هذا السهم يتساوى مع بقية الأسهم في القيمة ويمكن تداوله ما معنى يمكن تداوله يمكن أن تهبه لابنك فتنقله من اسمك إلى اسمه يمكن أن تبيعه فهو قابل للتداول وفق ضوابط معينة لأن الأسهم اليوم لا تتداول إلا في السوق المعد لهذا المسمى بالبورصة ولا تتداول خارج السوق فهذا في الحقيقة اشتراك بين مجموعة من الناس في رأس مال الشركة والمعلوم عند العلماء والفقهاء أن رأس مال الشركة قد يكون من النقد من النقود من العملات سواء كان النقد من الذهب والفضة أو من العملات وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقد وقد يكون من الأعيان. قد يكون رأس مال الشركة من الأعيان من الأعيان مثلا لو اجتمع عشر أشخاص على تأسيس شركة لبيع السيارات من نوع معين ويكون رأس المال الشركة رأس مال الشريك مقسما عليهم بالسيارات نحن عشر أشخاص نريد أن نفتح معرضا لبيع سيارة معينة فنقول نشترك بالسيارات ليس بالقيمة ولا بالمال بالسيارات أنت نصيبك سيارة جئت, جئت بسيارة شريك بسيارة أنا جئت بسيارتين شريك بسيارتين فرأس المال هنا ليس نقدا. وإن معي سيارات هذه في الحقيقة قد اختلف فيها أهل العلم فجمهور الفقهاء على منع أن يكون رأس مال الشركه من الأعيان وذهب بعض الفقهاء وهو ظاهر كلام كثير من المالكيه واختاره شيخ الإسلام بن إلى جواز ذلك إلى جواز ذلك جواز أن يشترك مجموعة برأس مال من الثياب أو برأس مال من السيارات أو نحو ذلك ولعل الراجح والله أعلم التفصيل فإن كانت الأعيان مما يمكن ضبطه ولا يتفاوت كسيارة معينة من نوع معين يعني سيارة نوعها كذا موديل كذا كلها سواء ما تتفاوت ما تأتي وحده طويلة وحدة قصيرة وحدة كذا كلها سوا أو كانت ثيابا من ثياب معينة يعني ثياب مثلا موردة من شركة معينة من الصين أن تورد ألف باله وهذا يورد عشر ألاف باله وهكذا فهذه لا تتفاوت من ضبطة. فيجوز أن تكون رأس مال للشركة أما إن كانت الاعيان مما لا يمكن ضبطه بل يتفاوت ويختلف فإنه لا يجوز أن تكون رأس مال للشركة لأن هذا يؤدي إلى النزاع ولا ينضبط وشركات المساهمة الموجودة في عصرنا اليوم كلها راس مالها من النقد من العملات وكانت الاسهم قديما تنقسم الى قسمين اسهم مسماه واسهم لحامله ما معنى اسهم مسماه اسهم مسمى يعني يكتب عليها اسم صاحبها يسجل رسميا في دفاتير الشركة ودفاتر السوق السهم باسم فلان الف سهم باسم سليمان بن كذا باسم زيد بن كذا وهناك اسهم كانت وان كان الان اندثرت من السوق تسمى أسهم لحامله فالشركة تصدر السهم لحامله فإذا كنت أنت تحمل هذا السهم فهو لك فإذا أعطيت الورقه لي أصبح السهم لي عند الشركة السهم مسجل لحامله ليس لمعين هذا تقريبا الآن انتهى من السوق ولا يوجد فيه الاسواق وهناك ما يسمى باسهم الامتياز تسمى حقوق امتياز وتسمى اسهم امتياز واسهم الامتياز تنقسم الى اقسام منها اسهم امتياز تعطي حاملها الحق في أرباح أكثر من بقية الشركاء. تسمى أسهم امتياز حاملها له الحق في أرباح أكثر من بقية الشركاء. فإذا كانت الشركة مثلا توزع على المشتركين على المساهمين نصف درهم فحامل هذا السهم ياخذ درهما ياخذ درهما وهذه موجوده في السوق ولا سيما الاسواق العالميه لكنها حرام لا تجوز لان حاملها يختص بحق بدون مقابل هو مثله مثل ومثل غيره السهم بنفس قيمة الأسهم الأخرى ويأخذ حقا زائدا عن شركائه بدون مقابل فهذا لا يجوز النوع الثاني أسهم امتياز ضد الخسارة أسهم امتياز ضد الخسارة يعني تعطي لصاحبها الحق في الربح ولو خسرت الشركة المعلوم في السوق يا إخوة الآن أن الشركة قد تخسر فلا توزع أرباحا يقال مثلا الشركة الفلانية في الربع الأول من هذا العام لن توزع أرباحا لأنها خاسرة فلا يأخذ المساهمون أرباحا لكن الذي يحمل هذه الأسهم أسهم الامتياز له الحق في الربح حتى لو خسرت الشركة فيعطى ربحا ولو كانت الشركة خاسرة وحكم هذه الأسهم أنها محرمة لا تجوز لأن التجارة لا بد فيها من تحمل الخسارة كما يكون فيها الانتفاع بالربح لا بد فيها من تحمل الخسارة كما يكون فيها الانتفاع بالربح النوع الثالث من أسهم الامتياز اسهم امتياز تعطي حاملها حقا خاصا عند التصفية اسهم امتياز تعطي صاحبها حقا خاصا عند التصفية يعني لو خسرت الشركة في السوق ماذا يقع؟ تقع الخسارة على جميع المساهمين اذا صفيت الشركة تقع الخسارة على جميع المساهمين الذي يحمل هذه الاسهم اسهم الامتياز له الحق ان يستعيد كامل ما دفع عند التصفية ان يستعيد كامل ما دفع عند التصفية فإذا خسرت الشركة وصفتها الدولة يأخذ هؤلاء اولا ما دفعوه ثم تقسم الخسارة على الشركة وهذا أيضا لا يجوز فهذه الأسهم التي تسمى أسهم الامتياز لا تجوز هناك نوع من أسهم الامتياز هو الجائز فقط، وهي أسهم الامتياز لمؤسس الشركة أو المساهمين القدامى في حق الاكتتاب العام، بمعنى إذا أسس عشر شركة. وبدأوا بها في السوق وأصبح لها اسم وكبر رأس مالها ويريدون طرحها في السوق يريدون طرحها في السوق للاكتتاب العام فيعطى المؤسسون مثلا حق الاكتتاب في نصف الأسهم في نصف الأسهم وبقية الأسهم تكون للعامة فهذا الامتياز جائز لأنه بحق لأن المؤسسين هم الذين أنشأوا الشركة وأقاموا لها اسما فلهم الحق في أن ياخذوا اسهم أكثر من غيرهم في هذه الشركة طيب نذكر هذه الأنواع حتى ننتبه لها وإن كان الموجود في الغالب في السوق ولا سيما في أسواقنا هي الأسهم العادية ما حكم الاكتتاب في هذه الشركات المساهمة ما حكم شراء الأسهم ما حكم المشاركة في هذه الشركات طبعا قبل أن أتكلم عن الاكتتاب العام ان نقول إن شركات المساهمة قد تكون مقفلة أو محدودة أو مغلقة فتكون مقفلة على أشخاص معينين أو محدودة لا تكون مفتوحة للعامة وهذه المساهمة في هذه الشركات جائزة إذا خلت من المحرمات يعني يجوز أن يشترك عشرة في شركة مساهمة في شركة مساهمة محدودة مغلقة مقفلة عليهم إذا خلت من المحرمات لكننا نتكلم عن شركات المساهمة المفتوحة التي تطرح للعامة تطرح للاكتكاب العام اول ما نبحث في هذه المسألة وهو مؤثر في جميع احكامها ما صفة المساهم بالنسبة للشركة ما صفة المساهم بالنسبة للشركة الذي عليه اكثر العلماء المعاصرين أن المساهم يكون شريكا وفق الضوابط الجارية في سوق المال أن المساهم يكون شريكا في الشركة وفق ضوابط معينة موجودة في سوق المال. وهو يوكل مجلس الإدارة في التصرف يوكل مجلس الإدارة في التصرف إذن أنت إذا اشتركت ولو بسهم واحد إذا اشتريت سهما واحدا من شركة فأنت شريك في هذه الشركة شريك في هذه الشركة وأنت باشتراكك توكل مجلس الإدارة سواء عن طريق يعني ال ال ال ال ال ال ال ال الاجتماع للجمعية العمومية أو لغير ذلك توكل مجلس الإدارة في التصرف لماذا ننبه على هذا لأن بعض الناس يقول أنا إنما عندي عشر أسهم عندي مئة سهم ايهم من الربح الذي يأتيني ما علي منهم اشتغلوا في الربا ما اشتغلوا في الربا هؤلاء حسابهم على الله أنا فقير مسكين عندي مئة سهم واخذ الربح والحمد لله لا انت شريك فإذا كنت مشتركا بسهم واحد فأنت شريك بهذا السهم في جميع أعمال الشركه وتحاسب على جميع أعمال الشركة ولذلك نقول إن حكم المساهمات والاكتابات والاشتراكات في هذه الشركة ينقسم بحسب أقسام هذه الشركات فنقسم هذه الشركات إلى أقسام القسم الاول الأول شركات نشاطها مباح كله ونظامها مباح كله شركة تبيع الأرز تبيع الأرز نشاطها بيع الأرز نشاطها بيع السيارات. هذا مباح ونظامها كله مباح ليس فيه اشياء محرمه فهذه الشركه تجوز المساهمه فيها عند اكثر العلماء المعاصرين با عند التاسيس او بعد التداول في السوق لأن المساهمه يا إخوة قد تكون عند التأسيس بحيث تطرح للاكتتاب فيشترك الإنسان بالأسهم هنا هذا لا إشكال فيه أو بعد الاكتتاب في السوق تطرح في السوق فيصبح السهم له قيمة تزيد وتنقص هنا بعض العلماء رأى أنه لا يجوز أن تشترى هذه الأسهم لأنهم في رأيهم يرون أن هذه الأسهم مال متداول في الحقيقة وليست جزءا من الشركات فهذا بيع مال بمال فيه ربح فلا يجوز. يعني هذا القول وإن كان مرجوحا عندي لكن أبينه لكم يقولون الاكتتاب في أسهم الشركة جائز لأن معروف السهم بعشرة دراهم مثلا او بدرهم هذا رأس المال لكن اذا طرحت في السوق يبقى يبدأ السهم يتغير ربما يبدأ بدرهم ثم يصبح بعشرة وينقص يقولون هذه الاسهم التي تتداول لا يجل شراؤها بغض النظر عن الشركه لماذا يقولون لأن الحقيقة أن هذا بيع مال بمال فالسهم تشتريه بعشرين درهم وتبيع نفس المال بخمسة وعشرين درهم فهذا بيع مال بمال متفاضلا وهو من جنس واحد لكن هذا القول مرجوح والله أعلم لأن زيادة السهم ليست لذاته وإنما للقوة الاقتصادية للشركة سواء من جهة ما يدخل عليها أو من جهة الرغبة فيها في السوق يعني متى يرتفع السهم يرتفع السهم في حالين الحالة الأولى أن تزيد مداخيل الشركة مثل ان تربح الشركه مناقصه مع الدوله على مشاريع بملايين هنا يرتفع السهم لان مداخيل الشركه زادت والحاله الثانيه ان تزيد الرغبه فيها في السوق عند الناس عند المتعاملين فيكثر فيكثر شراء اسهمها فيرتفع السهم فهذا الارتفاع والانخفاض مبني على هذين الامرين نعم قد يوجد من يتلاعب بالناس في السوق لكنه هذا هو الأصل وعليه عند جمهور العلماء المعاصرين يجوز الاكتتاب وشراء أسهم الشركة إذا كان تعاملها حلالا ونظامها حلالا ونظامها حلالا القسم الثاني شركات نشاطها محرم كله أو أغلبه شركات نشاطها محرم كله أو أغلبه أو في نظامها محرم ثلاث صور ذكرت لهذه الشركة شركات نشاطها محرم كله شركة بيع الدخان شركة متخصصة في بيع الدخان نشاطها محرم وبيع الدخان حرام فنشاطها محرم كله شركة أغلب نشاطها حرام الآن بعض البنوك الربويه تفتح ما يسمى بالنوافذ الإسلامية فعندها بعض المعاملات حلال لكن الأغلب على نشاطها الربا شركة في نظامها محرم ولو لم تتعامل بالمحرم لكن نظامها ينص على الحرام كان يكون منصوصا في النظام ان مجال نشاط الشركه بيع الاجبان حرام حرام بيع الاجبان حرام لا ما هو حرام وبيع السيارات وبيع القبور يكون مجال الشركة بيع الاجباد وبيع السيارات وبيع الخمور تضمن النظام حرامنا وما تضمن تضمن طيب نظرنا في الشركه فوجدناها تبيع الاجباد وتبيع السيارات لكن ما بدات تبيع الخمور في نشاطها الان العمل حرام لا لكن في نظامها حرام أو نص في النظام على أن الشركة تمول من طريق القروض الربووية. نص في النظام على أن الشركة تمول من طريق القروض الربوية. فعندنا في هذا القسم ثلاث أمو، ثلاثة أمور. شركات نشاطها محرم كله شركات نشاطها محرم في, الأغلب في أغلبه في أكثره شركات ينص نظامها على حرام شركات ينص نظامها على حرام وهذه الشركات لا يجوز الاشتراك فيها لأن المشترك المساهمة مشارك في نظامها ومشارك في عملها ولا يجوز للمسلم أن يرضى بالحرام ويكون متعاونا مع بقية المساهمين على الإثم والعدوان وهذا حرام القسم الثالث لعلنا نقف هنا لما انتبهت للوقت لعلنا نقف هنا ونعود ان شاء الله بعد صلاه المغرب اسال الله لي ولكم التوفيق او القبول والله اعلم صلى الله على نبينا وسلم